أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمتهم ونجعلهم الورثين.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 نَرُدُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُضِلِّينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ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 وظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال بِمَا بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما أمد ين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصد رضع وأبونا شيخ كبير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 قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصى عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي بِقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقَبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء والضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِي الرَّعَوْنِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدْ لِي يَهْمَانٌ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 وما كنت ثائيا في أهل مدينا تسلو عليهم آياتنا ولكننا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن الرحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قدرك لعلهم لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت في أيديهم فيقولوا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 قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا وقالوا إنا بكل كافرون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 وَمَن أَضَلُّ مِمَّن اتَّبَعَهُ وَهُوَ بِغَيْرِهُ دَمٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يثلا عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغ وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي جاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدا معك نتخفف من أرضنا، وألمن نمكن لهم حرما آمنين يجبا إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا رزق من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِئِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وما عند الله خير وأبقى أَفَلَا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن, كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 أَخْبِرْ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَوْمَنَا كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتُنبِئُ بِالْعُصْبَةِ أُولِ الْقُوَّةِ إذ قَالَ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 وقال الذين أُوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون